الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى الله على من تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد طبعا الوعي التاريخي ضروري للمسلم لأن التاريخ هو عبارة عن تسجيل قيم تتصاحب مع الأشخاص كما ذكر الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين وكذلك ذكر الله لنا من قصص الأمم الماضية يعني ثلث القرآن تقريبا كما هو مشهور في القصص هذه القصص قصص الأنبياء وأممهم لم يذكرها الله عبثا فكذلك سيرة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام على آله تناولها كثير من المؤرخين إلا أن الوعي التاريخي لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا زال يتجدد من زمن لآخر وما زالت هناك كثير من التشويهات لسيرته عليه الصلاة والسلام وبعض النواقص الهائلة التي وجدت في الإحاطة ببعض تاريخ السيرة النبوية وتاريخ السيرة عندما أذكرها أنا لا أقصد فقط شخص النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ظروفه أيضا محيطه به الأحداث والفئات والجماعات والظروف والاقتصاد إن أمكن أن نشيري الاقتصاد الحال العسكرية التحالفات كل هذه سيرة كل هذه لها علاقة وارتباط وثيق بالسيرة النبوية طبعا الوعي بالتاريخ يؤدي إلى فهم القرآن الكريم وإلى فهم الدين وإلى فهم النفس الإنسانية بل لعل عفوا لعل من أفضل ما نستفيد منه من دراسات القصص الأنبياء هذه النفس الإنسانية معقدة يعني مثلا تعرفون أصحاب موسى مثلا يعني عندما شقوا البحر ورأوا الآيات ثم بعد ذلك عبد العجل هذه نفس إنسانية معقدة قد لا تستقر فقصص الأنبياء فيها دراسات لهذه النفسيات وفيها معرفة اجتماعية معرفة نفسية معرفة عقلية معرفة البراهين والحجج والقرآن الكريم تقريبا مركز على قصص الأنبياء وغير الأنبياء الأمم السابقة من هذا الباب كأنه يقول لنا أنتم مثل هؤلاء، نفسياتكم مثلهم. انتبهوا، عقولكم تفكرون كما يفكرون. انتبهوا، استعينوا بالله، تواصلوا مع الله وهكذا. على يق حال السيرة النبوية البعض قد يظن أنها قد أخمدت بحثا، فإن يعني هناك مسيرة طويلة من من العلماء العلماء المغازي والسير من القرن الأول تقريبا إلى انتهى التدوين. في السيرة تقريبا على القرن الرابع إلا أنه بكثير من التأمل سنلحظ بأن القرآن الكريم القرآن الكريم قد ذكر أحداثا وسأفاجئكم إن شاء الله في هذه الحلقات المباركة بأن أذكر لكم أحداثا عن السيرة النبوية لم تسمعوا بها من قبل وهي أو لم تتصوروها وهي موجودة في القرآن الكريم هدفنا في هذه الحلقات أن نعرف أن نبدأ من القرآن منطلقا لفهم السيرة لفهم أحداثها لفهم المجتمع النبوي لفهم المحيطين لفهم الفئات لفهم الصعوبة الكبيرة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام للأسف ان لم أجل تقريبا مؤرخا ينطلق من القرآن لدراسة السيرة إلا مؤرخين اثنين محمد عز دروزة في كتابه عن السيرة النبوية والشيخ محمد الغروي أيضا له كتاب عن أحداث التاريخ الإسلامي أو موسوعة التاريخ الإسلامي وتناولوا يعني حاول أن يتناولوا يتناول أن يركزوا على القرآن الكريم في فهم هذه في فهم السيرة النبوية. طبعا لابد من الماحه قريبة يعني إلماحة سريعة إلى جهود علماء المسلمين في السيرة النبوية أنا طبعا اتحدث من المدرسة الصنية حكم علمي بها وان علمت شيئا من مدرسة الأخوة الشيعة سأذكره أول عالم أو أول يعني باحث او اول كاتب في المغازي اختلف بين اثنين ابان بن عثمان بن عفان المتوفى عام 105 هجرية وعروة بن الزبير المتوفى عام 94 هجرية ولعل آبان بن عثمان ابن عفان كان أسبق في الكتابة وقد أتلفت مغازيه أتلفها سليمان ابن عبد الملك أيام كان ولي عهد عروة بن الزبير طبعا توفي عام 94 هجرية كتب سيرة موجودة إلى اليوم سيرة عروة بن الزبير أو المغازي لعروة بن الزبير وهي محققة لكن لكنها كأنها قطعة أو قطعة من سيرة عروة بن الزبير ولم تكتمل. بعد عروة أتى أبرز تقريبا هناك الشعبي العراقي توفي عام 104 هجرية له مرويات فسيرة لكن ربما مؤلفات ذكر فؤاد سسكين في تاريخ التراث العربي له بعض المؤلفات منها المغازي إلا أنها لم تدرك إلا مروية متفرقة يعني روية متفرقة بعد الشعبي في القرن الثاني هناك الزهري محمد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام مائة وله مغازي كثيرة كتبها هو صاحب علم واسع في الحديث والمغازي والسير، إلا أنه لم تكتب مغازيه يعني معظمها مرسلة إلا قطعة بسيطة وإنشئات. طبعا هؤلاء يعني لو فرق لو لو لو كان من المفيد أن نقول أهواءهم السياسية وما شبه ذلك. قلنا أهوائهم غالبا فيه ميل للسلطة الأموية إلا أنهم مع ذلك قد ذكروا كثيرا من الحقائق وكثير من أحداث السيرة بعد الزهري المتوفى عام 124 أتى مجموعة من المؤرخين قبل ابن إسحاق ابن إسحاق سيأتي عام 150 لكن ما بين الزهري وابن إسحاق هناك طبقة مثل شرح بيل بن سعد 131 هجرية عاصم بن عمر بن قتادة تقريبا 133-134 هجرية عوان ابن الحكم 141 هجرية السائب الكلبي والد آسف محمد ابن السائب الكلبي والد هشام توفي عام 141 كان السابة طبعا ابنه هشام ابن محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي متوفي عام 204 هو الشافعي في عام واحد تقريبا توفي تقريبا توفي يعني بين الزهري وبن, وبن إسحاق مرتبه ما بين, 120 ما بين 120 إلى 150 ذكرنا عيوان بن الحكم موسى بن عقبة الكلبي شرحبيل بن سعد عاصم بن عمر بن قتالة كذلك تلميذ عروة يتيم عروة عبد الرحمن الاسود الأسود هؤلاء تقريبا المادة كل هذه المادة ومعظمهم تقريبا مقربين من السلطة في عهدهم من التيار الأموي وهذا أو على الأقل حتى لو كان الرجل صالحا في نفسه لكنه قد يغطي على بعض الأخبار أو لا يستطيع ذكرها أتى ابن إسحاق رحمه الله المتوفى عام 151 هجرية ويظن كان مقربا وعدل مغازيه مغازي ابن إسحاق معدل مرتين نتيجة اتصاله بالمنصور أو بابنه المهدي بعد ابن إسحاق أتى أبو إسحاق الفزاري عام 187 تقريبا توفي بعد عهد المأمون أو في عهد المأمون اشتهر العالم المشهور الواقني وهو مكثر جدا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي توفي عام 207 وفي نفس ال... نفس وفاته قريب منها أبو عبيدة معمر بن المثنى أيضا 209 تقريبا بعد أبو عبيدة أبو عبيدة عبيد معمر بن المثنة والهيثم بن علي والواقدي وأيضا بن الكلبي هشام بن محمد كلهم تقريبا بعد المائتين من مائتين وأربعة إلى مائتين وعشرة هؤلاء مكثرون يعني غزيروا المادة في المغازي والسيار والفتوح والفتن ويعني وشملوا والأنساب وغيرها أتى عبد الرزاق الصنعاني طبعا عبد الرزاق الصنعاني له توفي عام 210 وله كتاب المصنف وقد ضمنه كثيرا من السير والمغازي ولن أركز على الحديث كثيرا يعني سأحاول إلا ما مشتهر منهم بعد ذلك ابن سعد طبعا وهو أكبر مصدر أوسع مصدر تقريبا يجب أن يعتني به طلبة العلم ابن سعد محمد بن سعد البصري توفي عام 230 هجرية وهو تلميذ الواقدي والطبقات الكبرى موجودة أو مطبوعة في حوالي ثمان مجلدات مع الزوائد بعد ذلك الـ ابن الـ الذي هو محمد بن سعد صاحب الطبقات وهو مصدر مهم جدا يجب الاعتماد عليه أو على الأقل بحثه ونظر فيه كذلك عاصره أبو بكر بن أبي شيبة المتوفي عام 235 هجرية وهو شيخ الإمام مسلم وشيخ البخاري ايضا عبد الله بن محمد لقبه أبو بكر بن أبي شيبة له كتاب المصنف كتاب مهم فيه جزء خاص اسمه المغازي وفيه أيضا يعني أخبار تاريخية أخرى عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في الفيء في الغزوات وما أشبه ذلك. بعد أبي بكر بن أبي شيبة أتى الخليفة بن خياط الشيخ البخاري توفي عام مئتين وأربعين هجرية وله كتاب له كتابان مهمان اللي هو تاريخ خليفة والطبقات الكبرى كلاهما له متوفى طبعا كما قلنا مئتين وأربعين هجرية بعدها البخاري محمد بن إسماعيل بعد البخاري أتى عالم مشهور ومحيط اسمه البخاري أحمد بن يحيى بن جابر البلادري مشهور بالفتوح له فتوح البلدان وأنساب الأشراف أنساب الأشراف الجزء الأول فيها السيرة النبوية والبلادري مؤرخ جليل وقدير بعد ذلك أتى الموسوعة محمد بن جرير الطبري المتوفى عن 310 هجرية والطبري تقريبا جمع ما سبقه من تواريخ متعددة وأضافة وحافظ لنا الطبري كثيرا من روايات عوان بن الحكم, الحكم والمدائن وغيره من المؤرخين الذين فقدت تقريبا يعني عندنا مغازل واقني مطبوعة وعندنا طبقات ابن سعد يعني من أهم المصادر وأما البقية فقد تجد ولا تجد سيرة من إسحاق موجودة طبعا أجزاء منها لكن المقصود أن الطبري حافظ لنا بعض المغمورين وإن شاء الله بعد الفاصل نستكمل هذا الجانب موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com بسم الله الرحمن الرحيم نواصل طبعا قلنا أن الطبري محمد بن جرير الطبري المتوفى عام 310 هجرية أو 311 لا 310 ابن خزيم المتوفى عام 311 وهو معاصر له له منسوعة مشهورة تاريخ الرسل والملوك وفيها عن السيرة طبعا وليس خاصا بالسيرة هو يعني ذكر قصص الأنبياء وسيارهم ووصل إلى السيرة النبوية واصل إلى سيرة الفلفاء الراشدين والعهد الأموي والعباسي إلى أن وصل إلى عصره أو قريب من عصره الطبر مكثر طبعا ومصادر الطبري هذه تحتاج إلى بحث هذه المصادر وهذه الروايات والانتقاءات يعني منهج الطبر في الانتقاءات وما أشبه ذلك وكان يعاني طبعا من العامة في بغداد وله قصص في هذا الجانب يعني بعد الطبري تقريبا تقريبا ليس هناك إضافة ليس هناك إضافة جديدة طبعا أتى فيما بعد بن حبان في الصحيحي هي متوفي عام 354 في إضافات في السيرة يعني أحاديث تتعلق بالسير وبعده أتى الحاكم المتوفي عام 405 هجرية في المستدرك له فصول كبيرة في المستدرك عن المغازي وعن السير بعد الحاكم تقريبا هناك في أبو نعيم في دلالة النبوة توفي في عام 430 هجرية ثم بعد ذلك ربما على على رأس الخمس مئة هجرية ربما أتى أبو حامد الغزالي أصبح تحليل أكثر منه أكثر منه يعني رواية بإسناده وإنما يحلل بعض أحداث السيرة وبعض جوانب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الضياء المختارة الضياء المقدسي في كتاب المختارة هو تقريبا آخر كتاب مسند حديثي توفي عام نحو الستمائة أو بعد الستمائة وآخرهم من حيث كتاريخ ابن عساكر يتوفي خمسمية وواحد وسبعين هو قبل الضياء نعم خمسمية وواحد وسبعين هجرية ابن عساكر له تاريخ دمشق الموسوعة المشهورة له جزء منها أو مجلد كبير خاص بالسيرة النبوية. هذه تقريبا معظم المصادر السننية التي لي علم بها يعني المصادر الأخوة الشيعة هناك الذي أعرفه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع له يعني كتابات في السيرة وقال أبي رافع موالي النبي عليه الصلاة والسلام انتقلوا من ولاية العباس من أو من ولاء العباس إلى ولاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأحصى ابن أبي رافع له كتابات في هذا بالإضافة إلى بعض الملصقين أو بعض الشيعة الملاصقين للإمام علي كالحارث الأعور الأصبغة بالنباتة نباتة حباء بن جوين العراني لكن كتاباتهم تأتي عند غيرهم يعني لا, لا يعرف لهم لا أعرف شخصيا لا أعرف كتابا ألفوه ثم أتى جابر الجعفي توفي وأبو إسحاق السبيعي وإن كان محسوبا أبو إسحاق السبيعي على المدرسة السنية طبعا هناك يعني ما هو أوثق من السنة والشيعة مع احترامي للطائفتين أهمل هذا المصدر وهو القرآن الكريم للأسف يعني صحيح أنهم قد, قد يستدلون بآية آيات يذكرون آيات يوم أحد آيات يوم بدر لكنهم لا يستعرضون يعني أو لا يتوسعون في ذلك وكأن القرآن الكريم لم تنزل منه إلا آيات قليلة جدا في السيرة بينما أكاد الا أبالغ أكاد ألا أبالغ إذا قلت بأن القرآن الكريم كله تاريخ مثلما القرآن الكريم كله لغة القرآن الكريم كله إيمان القرآن الكريم كله معرفة القرآن الكريم كله تاريخ كيف كله تاريخ يعني ليس بالضرورة أحداث تاريخ أحداث هناك تاريخ في الحجج تاريخ في المحاورات تاريخ في المعارف تاريخ في, في, في تطور الـ يعني الـ القرآن نزل منجما أو مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام وسجل والتاريخ يعني بس نحن نحتم بتاريخ الأفكار لكن لو أردنا تاريخ البراهين طبعا يحتاج إلى معرفة أسباب النزول أو آسف معرفة ترتيب نزول القرآن الكريم هناك اختلاف غير يسير في مسألة النزول لم يسلم هل أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق اللي هو صورة العلق على المشهور أم الفاتحة أم المدثر هذه يأتي خلاف فيها لكن المقصود انه ليس الخلاف فقط في اول ما نزل وانما حتى في الصوره اللاحقه هناك خلاف هناك صور واضحه انها نزلت في زمن معين يعني مثل البقره نزلت اول الهجره يعني بعد الهجرة النبويه معظمها نزل قبل بدر والامثال يوم بدر حتى انها سميت صورة بدر والاحزاب في الخندق آل عمران تناولت كثيرا من قضايا يوم أحد العهد المكي مشكلة فيه غموض قصدنا هنا أن نقول لأنه من الصعب جدا ربما على طالب العلم حتى الباحث المتخصص من الصعب جدا أن يرتب أن يجزم بترتيب معين لصور القرآن الكريم لأن هذه نزلت ثم تلك ثم هذه وهكذا ولكن هناك قسم كبير أيضا من القرآن يقيني أو صحيح صح أنه نزل في كذا حادثة مثل صورة التوبة معروف أنها نزلت بعد قصة تبوك أو في غزوة تبوك المائدة انها آخر ما نزل هذه معروفة لكن هناك بقية الصور هناك و يعني تقدير ويعني تقدير ل لهذا المدني والمكي حتى يضم فيه, فيه في اضطراب في المدني والمكي وهذا من تقصير المسلمين طبعا بالقرآن الكريم للأسف المسلمون لا نظن بأنهم ما شاء الله يعني قد أحاطوا بعلوم القرآن وأوصلوا لنا التفاسير وما تنزل وما كذا هذا كلام مبالغ فيه عندما تبحث ستجد الاضطراب وعدم الاهتمام بهذه الأمور التي هي مهمة سواء في التشريع وعلى مستوى أو على مستوى القراءة التشريع المغازي السير التي نحن بصددها طبعا الذي يؤسف ربما في مسألة القرآن الكريم أنه مصدر ثانوي عندنا للأسف عند المسلمين عامه يكاد أن يكون يكاد أن يكون مصدر ثانوي للسيره النبوية بينما يجب أن ننطلق من القرآن الكريم في دراسة السيرة وفي دراسة العقائد وفي دراسة الحديث وفي دراسة الفقه وفي دراسة المعال الروحانيات العرفانيات يعني لأن القرآن مهيمن على جميع العلوم لا يجوز أن نجعل القرآن ثانوي يجب عندما نقرأ آيات أو صور عن السيرة النبوية أن نقف عندها كثيرا بعيد عن التفاسير والروايات أن نقف عندها كثيرا نحن عرب ولغتنا عربية وسنجد إذا أحطنا إذا إذا تأكدنا من الآية أو من الصورة الفلانية وفهمناها والقرآن ميسر ليس طلاسم بحمد الله ليس كتاب طلاسم ولا كتاب يعني غامض الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مودكر وقالا فلَيَتَدْبَرُونَ الْقُرْآنَ مَعَ لُقُوبٍ أَقْفَالُهَا يعني هذه الأوامر لا يجوز أن نتركها من بعض العلماء الذين يقولون يعني من الصعب أن أي أرض تقلني وأي سماء تغزلني إذا قلت في كتاب الله ما ليس منه نحن لا نطالبك بأن تقول في كتاب الله ما ليس منه نحن نطالب بأن تدبر كتاب الله وأن نقول ما هو فيه الواضح الصريح الذي وعد الله أو الذي أخبر الله بأنه بين أخبر عن القرآن بأنه بين وأنه آيات بينات وأنه نور فف وأنه ميسر فقط طلبنا بالتجبر، فهذا ال، فأنا أن هناك حيلة شيطانية في صدنا عن كتاب الله بأن هذا كتاب صعب وقد ت... قد تقول فيه برأيك وقد وما أشبه ذلك لا نحن عندما نقرأ القرآن وسنرى ان شاء الله في الحلقات القادمة عندما نقرأ القرآن الكريم سنذكر القطعي والضني هناك الأخبار التي تصل الإنسان منها شيء قطعي يقطع بوقوعه والقسم الآخر يرجح وقوعه لتعدد الطرق وما أشبه ذلك والقسم الذي بعده في المرتبة هو ظني, ظني الوقوع ثم الضعيف أو المرجح عدم الوقوع ثم الباطل ثم الواضح أنه مكذوب فهناك مراتب فعندما نقرأ يعني صور صورة أو حدث في القرآن الكريم يجب أن تكون هذه في عقولنا بمعنى عندما نقرأ صورة الأنفال مثلا يعني سنجد مثلا يجب جمع أحداث بدر صورة الأنفال تختصط بأحداث بدر ستجد أمورا واضح ما يحتاج لها أن أن نخشى أننا لم نفهمها أو حاوة عون حنين معركة حنين أو أحد أو بدر وغيرها يعني مثلا في قوله تعالى يوم حنين ثم وليث مدبرين ما يحتاج أن أتي بأعذار من هنا أو هنا خلاص الله عز وجل هو المؤرخ الأول أنصح التعبير طبعا الله أجل من هذا بس هو هو الكاتب هو هو المخبر الأول لنا بما جرى بتلك المرحلة فيجب إعادة الثقة بالقرآن الثقة بالقرآن مفقودة عند كثير من الدارسين عند كثير من الباحثين بمعنى أنه قد يفتح أحدهم كتابا في السيرة في صحيح السيرة ألف يعني كتبه أحد علماء ويطمئن يعني يقرأ وهو مطمئن تماما بأن هذا ما وقع بينما يفتح القرآن الكريم يفتح سورة آل عمران ولا يكاد يثق ما يكاد يثق بأن الله ينقل الحقيقة هذا هذه خطيرة هذه ويقرأ سورة الأنفال وكأنه لا يثق بأن الله ينقل الحقيقة طبعا هو هو يعرف بس هكذا هناك هناك مشكلة في في الوعي المذهبي أحياناً المدرسي سنة شيعة إباضي أي, أي مدرسة أحيانا تترسخ الذهنية المذهبية وتصبح الأحكام المسبقة مترصخة في الذهن وفي النفس لدرجة أنك قد تستغرب قد تستغرب آية كريمة وتقول أنا أريد حل لهذه الآية كأن الآية مشكلة يعني كأن الأخبار التي وصلت إلى عقلك من الرواة كان هي الأصل وكأن الآية هي المشكلة التي يجب أن تؤول أو نشوف لها طريق هذا هذا اعتقاد خطير يجب أن نصحح أنفسنا معه إن شاء الله في الحلقات سنحاول أن نقرأ الايه كما هي القرآن بين والقرآن نور وآياته بينات ليس طلاسم ولا غامض بل هو كما وصف الله عز وجل فإن شاء الله سنحاول أن نستعرض من الحلقة القادمة السيرة النبوية من أول القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو المالكي